وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أُولِي مَعْرُوفًا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 وما هي بعورة إجيه يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لا أتواها لا أتواها وما تلبث بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن قَيْصِرِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَغْرَقْتُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا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 فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحتنات منكن أجرا عظيما يا لساء منكن بفاحشة مبينة يضاعف, يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤسها نأتنا أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستك أحدا من النساء إن التقيت إن التقيتك لا تخضع نبال قول فيقمع الذي فيه قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت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 ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأطيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمسعوهن وسجحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك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 وَلَعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 تبدّل بهن من أزواج، ولا أن تبدّل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهم إلا ما منك يمينك، إلا ما منك يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعئتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأمين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي فيستحي منكم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 أبناءه، ولا إخوانهم، ولا أبناء إخوانهم، ولا أبناء أخواتهم، ولا نساءهم، ولا ما ملكت أيمانهم، واستقين الله إن الله كان على كل شيء.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 وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُقَالُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ المؤمنين